Allahu akbar Allahu akbar Ashhadu an la ilaha illa Allah Ashhadu anna Muhammadan rasulullah Hayya 'ala s-salat Hayya 'ala l-falah Qad iqamatis salat Qad qamatis salat Allahu akbar, Allah akbar La ilaha illallah Astáhu a tímu a svovukum a tadyilu Svoo a khalil Allah akbar Allah akbar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 Oir el magad ből ők,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 وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَنَهُمْ يَوْمَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمِينَ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 فأعرض عنهم إنهم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 Akbar Allahu Akbar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 إنا خلقنا الإنسان من لطفة أمشاج النبت له فجعل له سميعا بصيرا السَّبِيلَ هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا إن اعتدنا للكافرين سلاسل وأعلا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا أين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون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 ودانية عليهم ظلالها وذلنس قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنية من فضة الضت من كانت قوارير قوارير من فضة الضت قدرها تقديرا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 عليهم ثياب سندس خضر استبرق وحل أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا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 إه أُلاء يحِبّون الْجلِلَةَ وَيَذَعونَ وَر أَهُمْ يَوْمَا ثقيلا. نَحْنُ خَلَقناَاهُ وَشَدَدنا خذ إلى ربنا سبيله وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكما يدخل من يشاء في رحمته. والظالمين اعد لهم عذابا اليما الله اكبر الله اكبر سمع الله لمن <حميدة> بنا <سؤال> <سؤال> <سؤال> <الحمد> <لا> ولك الله akbar. الله أكبر Allah